يزير يضوان ارغم دس استقلم <تصفيق> تحمير <تصفيق> يزير يضوان ارغم عاوز وردة ما غير عاوز غير كلها ان فيا كلها شفتيني شال الغمضام كلها كلها قلبي قلبي بس قراه اللمس فوق <تصفيق> ينسي الضغط اسمي يزيل الظلام ارووم عاوز مرتبه بين غيظ الدنيا عاوز اه تغار غرمي، اه نقول سفن سنهريكي. اه تغار غرمي، اه تغار غرمي، وظان نقول سفن سنهريكي. أحلل كنديك، أحلل كنديك، طلمنسيك، ما حش بنوري ساي تفكيل. اي ورا ويدم لو لذيذ بركي تزير الغوان طاوم دسان استغلوا التحمير تزير الغوان طاوم دسان استغلوا اصدق عاوز وردنا بين الغي عاوز بين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 أنا من كل ما عطيت يدوان عوض لسان استخدم في حمل تسير الدووان عوض لسان استخدم في حمل استيقظت رام عاوز من غاي وسميا من Abu ik heb de koeien die door een keten van dennen is Deze is er iemand. Aarom bezalst, stapel de Deze is de pannen. Als ik zucht dan, Deze is The world, all the sex, عاوز رتبه من غير زمان